ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم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 الناس في حاجة إلى ما يقربهم إلى الله وفي حاجة إلى ما يؤلف بين قلوبهم ويظن بعض الذين لم يعرفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المال والجاه هو الذي يقرب بين الناس وهو الذي يؤلف بين قلوبهم وهذا محال إذ أن ما يقرب الناس إلى بعضهم ويقرب الناس إلى ربهم الحب في الله والبغض في الله انتشر بين أهل الدنيا أنهم يحب بعضهم بعضا وتجدهم متالفين إلى أن يختلفوا في دنياهم في درهمهم وفي دينارهم فينقضي ذلك الحب أو تنتهي المصلحة الدنيوية فينقضي ذلك الحب في الله لأنه إنما كان يظن أنه يحبه لله فاتضح أنه لا يحبه إلا لدرهمه وديناره أو لمصلحة يقضيها له أما الحب في الله فلا ينقضي أبدا في الحياة وبعد الممات فلذلك الحب في الله من كمال الإيمان الحب في الله من كمال الإيمان ويعرف هذا أهل السنة الذين يتتبعون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل شيء فلذلك أهل السنة إن أحبوا لله وإن أبغضوا لله وإن أعطوا لله وإن منعوا لله لأنهم يعرفون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان فقد استكمل الإيمان وهذا الذي لا بد ان تكون عليه وهذا الذي لا بد ان نكون عليه جميعا لان هذا هو الطريق لجمع الامه وانتشار الألفة بينهم الحب لله ويقول عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إلى قلبه وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أبدا فأعلى الحب الحب حب الله عز وجل ثم حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويقول عليه الصلاة والسلام أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان لماذا؟ لأنك تحب في الله لم تحب المرأة لدنيا وإن ما لماذا؟ لأنه يحب الله لأنه يطيع الله لأنه موحد لله لأنه متبع لرسول الله لأنه حسن الخلق لأنه عالم لأنه متعلم لأنه طالب علم لأنه سني لأنه لهذه الأمور بل ومن أحب لهذه الأمور قرب البعيد إذا كان كذلك وأبغض القريب إذا كان على غير الهدى هذا هو الحب في الله لا يجعلك أن تقدم القريب لقرابته ولا تبعد البعيد لبعده لا يجعلك تقرب القريب لشكله ولونه ومكانته وإنما تحب وتقرب إلى قلبك من كان يحب الله ورسوله والحب في الله والبغض في الله والموالاة لله والمعاداة لله تصفي قلب المؤمن وتجعله على طريق مستقيم إن نظرت إلى عقيدته وجدته من أهل السنة وإن نظرت إلى عبادته وجدته على السنة وإن نظرت إلى أخلاقه وجدته على السنة وإن تعاملت معه وجدت أعماله في الدرهم والدينار على السلة هذا الذي يحب الله ويبغض في الله يصل إلى هذه الدرجة بل ويصل إلى أعظم من ذلك وهو أنه يستوي عنده من مدحه ومن قدحه يستوي عنده لماذا؟ لأن من مدحه لا يغره مدحه ويتغير عن طريقته الصنية السلفية وإن قدحه من قدحه على حق لا يغيره لأنه طالب للحق عرفتم المعنى لا يقدم من مدحه على من قدحه وبين خطأه فذاك المادح إذا لم يكن على الحق وعلى الصواب فلا يغرنك مدعو ولا خدمته لك ولا خفض جناحه لك لا تقتر بهذا إنما انظر إلى عمله هل هو على السنة ولا تنظر لمن قدحك أنه يريد النيل أن منك أو التنقص بك إذا قدحك بحق في شيء اختلفت فيه أو خالفت فيه بل تقربه وتدعو له الذي بيّن لك ما فيك من عيب هذا معنى يستوي عنده من مدحه ومن قدحه فلذلك بعض الناس إلا من رحم الله إذا مدحته وخدمته ونافقته وعاديت من عادى بغير حق ومدحت من مدح بغير حق وقذحت من قذح بغير حق قربك اليه لانك معه كما يقول بعض العوام الذين ليس لهم من السنة شيء يا فلان أنا معك على الحق وال... على الخير والشر لا والله نحن لسنا مع فلان لا زيد ولا عمر ولا عالم ولا طالب علم إلا إذا كان على الحق وعلى الخير أما إذا كان على الشر فنستعمل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نصحه وبيان الحق له ولا نكن معه على الشر أما سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ يقول أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً؟ قالوا يا رسول الله أنصره مظلوم فكيف أنصره ظالم قال تمنعه عن الظلم أي تبين له الظلم أن هذا ظلم هذا نصر له تنصره من من؟ من شيطانه الذي أغواه نصر له المحب لله هكذا يكون هكذا يكون ولذلك أولى الناس بهذا من؟ أهل السنة السلفيين أولى الناس بهذا أولى الناس بهذا الخلق العظيم في الحب في الله والبغض في الله أولى الناس به أهل السنة على شرطه وما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الصحابي الذين عير أخاه بأمه فقال له يابن يا السوداء مع أنه كان مقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك امرئ فيك جاهلية لم يقده حبه وتقريبه إلى أن يسكت على خطأه وظلمه إنك امرئ فيك جاهلية ولكن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضربوا مثلا عاليا لا يصل إليه أحد في حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وفي حبهم لبعضهم وفي نصرتهم لبعضهم وإن من أروع الأمثلة التي ضربها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في محبة بعضهم لبعض تلك القصة في غزوة تبوك لما كانوا جلوس مع بعضهم يتذاكرون فقال بعضهم ما رأينا مثل هؤلاء أوسع بطونا وأجبن عند اللقاء فماذا كان من أولئك الذين سمعوهم قالوا كذبتم والله والله ما نعلم عنهم إلا خيرا لماذا لأن الحب كان لله ليس لأحد سوى الله عز وجل فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوا نزل فيهم قرآن يتلى إلى يوم القيامة يا رسول الله كنا نمزح وكلام المجالس نحن نمزح بيننا تمزح في قدح المسلمين المجاهدين الأتقية ما, ما يمشي هنا المزح أبدا كنا نخوط وكلام المجالس ونمزح بعضنا مع بعض قال لا تعتذروا قد كفرتوا ينزل فيهم قرآن إلى اليوم نقرأه في كتاب الله عز وجل قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم فقد يصل الإنسان به الاستهزاء بأهل الخير إلى الكفر والعياذ بالله لماذا لان الحب في الله لم يتمكن من قلبه لان الحب الله لم يتمكن من قلبه وأن يحب المرء لا يحبه الا لله ولذلك لماذا قال فقد استكمل الإيمان في هذه المسألة لأنها صعبة صعبة صعبة جدا ولكنها يسيرة على من يسره الله عليه إذا أخلص لله عز وجل من أحب لله وأبغب لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان فيا أيها الأحبة هذا الأمر يحتاج من صاحب السنة السلفي أن يراجع نفسه فيه دائما وهو يتفقد حاله يتفقد حاله مع إخوانه ومع المسلمين ومع الأقارب ومع الجيران ها هل هو يحب لله؟ ها؟ أو يبغض لله ويربي نفسه على هذا ويقرأ سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يزداد فهما وعلما في هذه المسألة بما كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان ولذلك مقولة عمر رضي الله عنه الشهيرة حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزن المعنى أنك لابد أن تحاسب نفسك في هذه الأمور هل أنت عليها أم هناك شيء يختلف؟ هل أنت على هذا أم إذا طرأت عليك الدنيا تغيرت وتزن نفسك, نفسك بميزان الشرع تعرض ما أنت عليه على الكتاب والسنة هل أنا عليها في هذه المسألة أم لا ويستبين لك هذا إذا جاءت الشدائد فحب الدنيا من الشدائد حب الدنيا من الشدائد التي تصارعك على دينك حب الدنيا من الأمور والشدائد التي تبقى تصارعك على دينك فإن كنت هشا خفيفا في دينك صرعتك الدنيا وإن كنت صلبا في دينك صرعتها وانتصرت عليها وهذا يحتاج إلى عمر عظيم وهو جهاد النفس أن تجاهد نفسك حتى تموت وتنتقل إلى ربك عز وجل وأنت تجاهدها لا تظنون أن جهاد النفس بالسهل بل إن جهاد النفس أعظم وأشد من جهاد الكفار بالسيف والسنان لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربه والعدو الخارجي يأتيك في زمن ولا يأتيك في أزمان أما عدوك الداخلي من نفسك فهو معك ليل نهار تجاهده ليل نهار فإياك أن تضع سلاحك سلاحك هو الإيمان والتمسك بالكتاب والسنة إياك أن تضيع هذا السلاح فتصرع من عدوك من هذه النفس الأمارة بالسوء النفس والهوى والدنيا والشيطان مهلكات إذا تركت لها الحبل على الغارب أهلكتك وأوردتك المهالك فهنا يتبين الصادق من الكاذب والمحق من المبطل فإياك يا عبد الله أن تضيع سلاحك وسلاحك الإيمان للكتاب والسنة في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل فما رأيكم فيما سمعتم ألا يستحق هذا أن نكون مجاهدين لأنفسنا محاسبين لها ولا تظن يا عبد الله أنك طالب علم أخذت كتابك إلى المسجد أو إلى المعهد وأن الشيطان منك بمن لا بل هو أشد على أهل العلم لا تظن هذا إياك تأخذ الكتاب صحيح البخاري صحيح مسلم كتاب التوحيد وأنت تمشي في الطرقات وتظن أنك آسى تسلم من الشيطان لا أبدا بل هو يشتد عليك أكثر من عامة الناس لماذا؟ لأنه يعلم أن ليس له عدو وليس له محذر وليس له من يغيظه ويرد كيده في نحره إلا أنت بما تصنع وما تطلب من العلم لا تحتقرون هذا أبدا حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزن هذا من يقوله عمر عمر من؟ لماذا سمي الفاروق لأنه ما سلك واديا عمر بن الخطاب إلا وسلك الشيطان وادي آخر قوة إيمان وشجاعة إيمانه وثبات على الحق وحب لله وحب لرسول الله وحب للدين وحب لأهل الدين وجهاد فيه وحب للجهاد وغير ذلك مما تملك أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم فكونوا أيها الأحبة كذلك فكونوا أيها الأحبة كذلك وأقول خاصة السلفي طالب العلم من لم تكن فيه فليتكلفها تكلف تكلف يتكلف هذا حتى تكون سجية فيه لا يزعزعه عنها شيء لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول العلم بالتعلم والحلم بالتحلم تتحلم تتعلم الحلم تتعلم الحب في الله تتعلم البغض بالله على طرقه السلفية السنية لا على طرق أهل البدء أو على طرق المتصوفة كما يفعل المريد بين يدي شيخه لا وإنما كما فعل الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو التهذيب للنفس هذا هو التهذيب للنفس لا يهذب الأمة ويجعلها تجتمع ويجعلها تنتصر على عدوها وعلى شيطانها وعلى أنفسها إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أما ما عدا ذلك فلا تسأل عن هلكته ولذلك قالوا لا تسأل عن من هلك كيف هلك وإنما اسأل عن من نجى كيف نجى إذا تعلمت سبل النجاة لا تضرك سبل الهلكة ما تضرك سبل الهلكة إذا تعلمت الصراط المستقيم لا تضرك السبل حتى ولو كانت على جانبه كما خط النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخط قال ابن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيمة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 سبل النجاة سبيل النجاة واحد الكتاب والسنة وسبل الهلاك كثيرة ومتعددة ولكل منها من يدعو إليه دعاة ماذا سماهم شياطين هم دعاة ولكن شياطين يحرفونك عن الحق إن لم تكن محاسباً لنفسك مجاهد لنفسك مرغمها على الصراط المستقيم تنحرف بك إلى السبب وتخطفك الشبهات وتدخلك في السبل الهدامة هكذا لابد أن يكون طالب العلم السلف حريص على نفسه الحب في الله يجعلك ماذا؟ خائفاً وجلا رحيما شفيقا بإخوانك تدعو للمحسن منهم بالثبات وتجاهد المسيء بالنصيحة إلى أن يعود وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله فمن الحب في الله أن تنصحوا لله وتبين له الخطأ ولكن على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لا على طريقة زيت ولا عمر ولا فلان ولا فلان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في النصف فجاهدوا أنفسكم أيها الأحبة جاهدوها فإنها أمارة بالسوء ولتعلموا أن المجاهد لنفسه كلما جاهدها كلما ارتقى في المراتب في الجنة فكلما كنت أشد جهادا وأشد ثباتا على الحق كلما نلت الدرجات العلا في الجنة وكنت قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام وخاصة إذا كنت حسن الخلق مع هذا الجهات ومع هذا الثبات كنت على خلق حسن فأنت أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة كما صح في عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاصنكم أخلاقا قال بعض العلماء إذا رأيت أحد أكثر منك خلقا فاعلم أنه أكثر منك علما أقربكم إلي يوم القيامة منزلة أحاسنكم أخلاقا لماذا لم يقل أقربكم إلي منزلة يوم القيامة أكثركم علما لأن العلم مهما بلغ صاحبه من المعرفة فيه فلا ينفعه أبدا إذا لم يكن عنده خلق ولا يستفيد الناس منه أبدا وأنت يا صاحب العلم القليل الثابت عليه حسن الخلق أقرب منزلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فما رأيكم أيها الأحبة هل يستحق هذا الموضوع أن نعطيه من الأوقات أو لا يستحق هل يستحق أن نبحث فيه وفيما جاء فيه من الآيات والأحاديث أم لا موضوع عظيم فابحثوا وتعلموا واعملوا وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمن يوم القيامة سيرى الناس ما أنت عليه وسترى أنت ما أنت عليه فعمل واجتهد فلكل مجتهد أصيب أكتفي بهذا القدر وأصلي وأسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأسأله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من المتحابين في الله من المتحابين في الله ونسأله جل وعلا أن يديم علينا نعمة الإسلام والصنة وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Wahai saudara-saudaraku dan anak-anakku Sekenap manusia Membutuhkan hal-hal Yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Serta membutuhkan Perkara-perkara yang bisa menyatukan hati-hati mereka sebagian mereka yang tidak mengetahui sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyangka bahwa harta dan kedudukan adalah perkara yang bisa mendekatkan diantara manusia dan menyatukan hati-hati mereka dan ini adalah perkara yang mustahil sebab Sesungguhnya yang bisa mendekatkan Sebagian manusia kepada sebagian yang lain Dan mendekatkan mereka kepada Rabnya Adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Telah tersebar Di kalangan Orang-orang yang menginginkan dunia Bahwa Sebagian mereka mencintai sebagian yang lain Dan kau dapati Mereka saling mencintai Hingga Sampai terjadi perselisihan diantara mereka Di dalam perkara dunia Di dalam perkara dunia mereka Di dalam dinar dan dirham mereka Maka berakhirlah kecintaan tersebut atau berakhir kebutuhan dunia mereka maka berakhir pula kecintaan diantara mereka karena ia tidak mencintai saudaranya kecuali karena dinarnya dan dirhamnya atau karena suatu kepentingan kebaikan yang diinginkannya untuknya adapun cinta karena Allah maka ia tidak akan sirna di dalam kehidupan dunia ini dan setelah kemadian oleh karena itu cinta karena Allah merupakan bagian dari kesempurnaan keimanan dan hal ini telah diketahui oleh ahlus sunnah yang mereka mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam segala perkara Oleh karena itu apabila mereka mencintai maka mereka mencintai karena Allah apabila mereka membenci maka mereka membenci karena Allah jika mereka memberi maka mereka memberi karena Allah jika mereka menghalangi maka mereka menghalangi karena Allah Sebab mereka telah mengetahui apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lillah, wa abghadha wa wa wa Siapa yang cinta karena Allah, siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah memberi karena Allah dan tidak memberi atau mencegah karena Allah maka sesungguhnya keimanannya telah sempurna Inilah perkara yang semestinya kita semua berada di atasnya sebab ia merupakan jalan untuk mempersatukan umat ini dan jalan tersebarnya kecintaan diantara mereka yaitu kecintaan diantara mereka yaitu dengan mewujudkan cinta karena Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakunallah warasuluhu ahabba ilaih Tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang Nisaya ia akan merasakan manisnya keimanan yaitu Allah lebih dicintainya Daripada selainnya Ia tidak mencintai seseorang Kecuali Karena Allah Dan ia tidak suka kembali kepada kekafiran Sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam neraka Maka Bentuk cinta yang paling tinggi Adalah Cinta kepada Allah Kemudian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabarak wa taala berfirman kul in kuntum tuhibbunallahi wattabi'uni yuhibbukumullah katakanlah jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku niscaya Allah akan mencintai kalian dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda au ural iman Al-Hubbu Billah Wal-Bugdu Fillah Tali keimanan yang paling kuat Adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah Sebab Engkau cinta karena Allah Engkau tidaklah mencintai seseorang karena dunianya Melainkan kau mencintainya Karena ia mencintai Allah Karena ia taat kepada Allah karena ia mengisahkan Allah karena ia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ia baik akhlapnya karena ia seorang yang berilmu karena ia seorang penuntut ilmu atau karena ia adalah seorang sunni atau karena ia seorang salafi jadi ia mencintainya dilatar belakangi oleh perkara-perkara ini Bahkan siapa yang mencintai seseorang karena perkara-perkara ini, maka ia akan mendekatkan yang jauh dan akan menjauhkan yang dekat apabila demikian pula sebaliknya seorang akan menjauhkan yang dekat apabila ia tidak berada di atas petunjuk. Dan janganlah engkau mencintai seseorang karena warna kulitnya dan karena faktor yang lainnya melainkan kau mencintainya karena Allah tabaraka wa ta'ala cinta karena Allah dan benci karena Allah kemudian mencintai Allah dan memusuhi karena Allah akan membersihkan hati seorang mukmin dan akan menjadikannya berjalan di atas jalan yang lurus dan apabila engkau melihat akidahnya maka engkau dapati ia merupakan bagian dari akhlus Sunnah dan apabila engkau melihat ibadahnya maka engkau mendapatinya berada di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila engkau memperhatikan akhhlaknya maka engkau dapati akkhlaknya sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan apabila engkau bermuamalah dengannya maka engkau dapati ia bermuamalah sesuai dengan sunnah inilah orang yang mencintai karena Allah ia sampai kepada derajat ini bahkan ia bisa sampai kepada Derajat yang lebih tinggi di dalam hal itu Yaitu ketika sama dihadapannya Orang yang memujinya dan mencelahnya Mengapa demikian? Sebab orang yang memujinya Maka pujiannya tidaklah mempengaruhinya Dan tidak membuatnya berubah dari jalannya yang sesuai dengan sunnah Demikian pula apabila ia mencelanya, maka celaannya tidaklah mempengaruhinya sebab ia adalah seseorang yang mencari kebenaran. Ia tidak mengutamakan orang yang memujinya daripada orang yang mencelanya dan ia jelaskan kesalahannya. Apabila ia tidak berada di atas kebenaran, oleh karena itu Janganlah engkau terpedaya dengan pujiannya Dan khidmat yang diberikannya kepadamu Serta sikap lemah lembutnya kepadamu Melainkan perhatikanlah amalannya Apakah amalannya sesuai dengan sunnah Dan jangan pulang kau melihat kepada orang yang mencelamu Dikarenakan ia ingin mendapatkan atau mencelamu Atau menjatuhkan kedudukanmu Melainkan hendaklah engkau menasehatinya dan mendoakan kebaikan untuknya. ini makna sama di hadapannya orang yang memujinya dan menceanya. Oleh karena itu sebagian manusia kecuali yang dirahmati oleh Allah apabila engkau memujinya. engkau berkhidmat kepadanya engkau memusuhi orang yang dimusuhinya tanpa alasan yang benar maka engkau dapati ia mendekati dirimu maka engkau dapati ia mendekati dirimu sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang awam wahai fulan aku akan tetap bersamamu di atas kebaikan dan kejelekan sesungguhnya kita tidak bersama fulan kecuali apabila ia berada di atas kebenaran adapun apabila jika ia berada di atas kejelekan maka kita menerapkan sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menasehatinya dan menjelaskan kebenaran kepadanya tidaklah tidakkah kalian mendengar hadith nabi sallallahu alaihi wasallam undur unsur akhaka zaliman au mazluma tolonglah saudaramu baik ia orang yang mendolimi atau didolimi para sahabat bertanya jika ia orang yang didolimi jelas kami menolongnya lalu bagaimana dengan orang yang mendolimi maka nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tamna'uhu anidzulam engkau cegah dia melakukan ketaliman yaitu engkau jelaskan kepadanya bahwa ini adalah ketaliman maka itu merupakan bentuk pertolonganmu kepadanya engkau menolongnya dari pengaruh setannya oleh karena itu orang yang paling utama dengan hal ini adalah ahlus sunnah orang yang paling utama Dengan akhlak ini Untuk mengamalkan akhlak ini Yaitu cinta karena Allah Dan benci karena Allah adalah Ahlus sunnah Dengan syaratnya Dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Apa yang dikatakan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kepada Seorang sahabat Yang Mengejeh sahabatnya dengan menjelek-jelekkan ibunya dengan perkataan wahai anak seorang wanita yang hitam maka nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat tersebut sesungguhnya engkau adalah seseorang yang pada dirimu terdapat sifat jahiliyah maka kecintaannya tidak membuatnya diam terhadap kesalahannya dan kezolimannya oleh karena itu para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh yang agung di dalam perkara ini yang tidak seorang pun mencapainya yaitu di dalam kecintaan mereka kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan sebagian mereka kepada sebagian yang lain serta tindakan sebagian mereka menolong sebagian yang lain dan diantara contoh yang paling indah tentang kecintaan sebagian sahabat kepada sebagian yang lain adalah kisah yang terjadi di dalam peperangan tabu ketika para sahabat sedang duduk-duduk Salah seorang atau sebagian mereka Ada Sebagian orang berkata Aku tidak pernah melihat Orang-orang seperti ini Yang lebih mementingkan urusan perutnya Dan lebih pengejut ketika Berjumpa dengan musuh Lalu Apakah Yang kalian dengar Dari Ucapan para sahabat ketika mendengar ucapan orang ini. Maka para sahabat mengatakan. Engkau atau kalian telah berdusta. Sesungguhnya demi Allah. Kami tidak mengetahui dari mereka. Tentang para sahabat yang berjihad. Kecuali kebaikan. Sebab cinta tersebut. Dilandasi oleh cinta karena Allah. Bukan karena. seseorang selainnya ketika mereka menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang diucapkan oleh orang-orang tersebut maka turunlah firman Allah tentang mereka maka maka mereka segera berkata kepada Rasulullah wahai Rasulullah sesungguhnya kami hanya bersenda gurau ketika mengucapkan hal itu kami apakah pantas bersenda gurau dengan mencela kaum muslimin yang melakukan jihad orang-orang yang bertakwa maka Allah ta'ala menurunkan firmannya la ta'tadiru qad kafartum besungguhnya janganlah kalian meminta maaf besungguhnya kalian telah kafir maka diturunkan kepada mereka atau tentang mereka Ayat Al-Qur'an Yang dibaca Sampai hari ini Yaitu firman Allah Tabaraka wa ta'ala Kul abillahi wa ayatihi Wa rasulihi kuntum Tastahzi'un La ta'taziru Qad kafartum ba'da imanikum Katakanlah Apakah terhadap Allah Ayat-ayatnya Dan rasulnya kalian memperolak-olak Janganlah kalian meminta maaf sesungguhnya kalian telah kafir setelah keimanan kalian jadi tindakan para allah itu terkadang bisa menjerumuskan kepada kekabiran sebab kecintaan belumlah tertanam kokoh di dalam hati seseorang oleh karena itu ndaklah langkau mencintai seorang oleh karena itu ndaklah langkau mencintai seorang karena Allah Oleh karenanya mengapa Nabi SAW mengatakan Sesungguhnya telah sempurna keimanannya Karena hal itu merupakan perkara yang sulit Akan tetapi ia perkara yang mudah Bagi siapa saja yang diberi kemudahan oleh Allah Apabila ia ikhlas karena Allah Iaitu untuk mewujudkan apa yang tertera dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Siapa yang mencintai karena Allah Membenci karena Allah Memberi karena Allah Dan menghalangi karena Allah Maka sungguhnya telah sempurna keimanannya Wahai saudara-saudaraku yang kucintai Perkara ini Dibutuhkan Dari ahlus sunnah untuk terus menerus memeriksa dirinya memperhatikan kondisinya bersama saudara-saudaranya bersama kaum muslimin yang lainnya dan bersama kaum kerabat serta para tetangga apakah ia telah cinta karena Allah dan benci karena Allah dan dah lah ia membaca perjalanan atau sirah para sahabat. sahabatnisjaya akan bertambah ilmunya tentang apa yang para salasholeh berada di atasnya dari kalangan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Oleh karena itu Umar bununukhoatta radhiallahu Anhu mengatakan, Asibu anfusakum qabla antu hasabu Wazinuha qabla antu zan Introspeksilah Kalian Sebelum kalian dihisa Dan timbanglah diri-diri kalian sebelum kalian ditimbang Artinya Andaklah engkau introspeksi diri Apakah engkau Telah benar-benar berada di atas akhlak yang mulia ini atau engkau atau apabila dunia berlalu darimu maka engkau berubah hendaklah engkau menimbang dirimu dengan timbangan syariat menilainya dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan hal ini akan terjelaskan Apabila datang kesulitan-kesulitan Sebab cinta dunia Merupakan bagian dari kesulitan-kesulitan Yang akan membuatmu Menyimpang dari agamamu Yaitu apabila engkau Orang yang tidak kokoh di dalam megang agamamu Maka kesulitan-kesulitan yang kau hadapi akan membuatmu terjatuh dan menyimpang dari dari jalan yang benar. Sebaliknya apabila engkau kokoh di dalam memegang agamamu, maka engkau dapat melakukan dan menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut. Dan ini semua membutuhkan jihadun nafas. Jihad untuk melawan diri sendiri hingga engkau berjumpa dengan Allah Tabaraka wa ta'ala jangan kau menyangka bahwa jihad melawan diri sendiri itu perkara yang mudah melainkan jihadun nafas lebih besar daripada jihad melawan orang-orang kafir dengan pedang sebab jiwa atau nafsu manusia itu senantiasa menyeru dan mengajak kepada kejelekan kecuali orang yang dirahmati oleh Allah musuh yang ada di luar terkadang datang dan terkadang pergi adapun musuh yang ada di dalam dirimu maka ia terus menerus bersamamu malam dan siang maka berhati-hatilah engkau dari meletakkan senjatamu di dalam melakukan jihadun nefas senjatamu adalah iman senjatamu adalah keimanan janganlah engkau letakkan senjata tersebut di dalam menghadapi jiwa yang selalu menyuruh kepada kejelekan dan juga dalam menghadapi dunia dan syaitan yang membinasakan dan di disinilah akan jelas dan nampak siapa yang benar di dalam keimanannya dan siapa yang dusta siapa yang berada di atas kebenaran dan siapa yang berada di atas kebatilan oleh karena itu berhati-hati langkau wahai amba Allah dari meletakkan senjatamu yaitu keimanan dan hendak langkau tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah di dalam perkara ini dan perkara-perkara yang lainnya Bagaimana pendapat kalian tentang apa yang telah kalian dengar? Tidak agak tema ini berhak atau pantas untuk menjadikan kita untuk terus melakukan kerja yang sungguh-sungguh di dalam menghadapi Nafsu yang senantiasa menyuruh kepada kejelekan. Dan janganlah engkau menyangka wahya mba Allah. Bahwasanya apabila engkau telah membawa kitab, setan itu akan menjauh darimu. Misalnya apabila engkau membawa sahib Bukhari dan Muslim. Atau kitab yang lainnya. dan kau menyangka bahwa engkau akan selamat dari pengaruh syaitan sebaliknya syaitan itu akan lebih kuat mempengaruhimu sebab ia tahu bahwa ia tidak memiliki musuh dan tidak ada yang mampu menolak dan menangkal tipu dayanya kecuali engkau dengan apa yang kau perbuat dan dengan tindakanmu menuntut ilmu Oleh karena itu, janganlah kalian menganggap perkara ini remeh Dan introspeksilah Dan timbanglah dirimu Oleh karena itu, sebagaimana yang telah disebutkan Umar Al-Faruq Mengatakan Introspeksilah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab Dan timbanglah Ia sebelum ditimbang Sebab Mengapa Umar mengatakan demikian? Sebab dan Umar Al-faru adalah seorang sahabat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam sebuah azhar tidaklah ia menempuh suatu jalan melainkan seton menempuh jalan yang lain. Hal ini dikarenakan kekuatan iman beliau, kecintaan kepada Allah dan rasulyah dan kepada agama ini. Demikian pula para sahabat yang lainnya Oleh karena itu jadilah kalian seperti itu Wahai saudara-saudaraku yang aku cintai Dan saya katakan secara khusus Bagi seorang penuntut ilmu yang salabi Siapa yang sifat-sifat ini -sifat Belum ada pada dirinya Maka hendaklah ia berupaya dengan keras Untuk memiliki sifat tersebut Sehingga sifat itu Menjadi Sesuatu Yang tertanam secara Tabiat Menjadi tabiat seseorang Ia tidak akan Digoncang oleh Suatu apapun Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Wasallam Sesungguhnya ilmu itu Diperoleh dengan cara Mempelajarinya dan sifat halam sifat tidak tergesa-gesa sifat penuh pertimbangan diperoleh dengan cara mengupayakannya oleh karena itu belajarlah agar engkau memiliki sifat halam cinta karena Allah dan benci karena Allah di atas jalannya atau sesuai dengan metode-metode as-salafiyah bukan dengan metode orang-orang sufi sebagaimana yang dilakukan seorang murid dari kalangan sufi di hadapan gurunya, syekhnya, melainkan hendaklah hal itu dilakukan sesuai dengan metode para sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah upaya memperbaiki dan mendidik jiwa yaitu Tidak ada yang bisa memperbaiki dan mendidik umat ini dan menjadikannya menjadikannya memperoleh kemenangan di dalam menghadapi musuhnya, di dalam menghadapi setan kecuali apabila ia berada di atas apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau berada di atasnya. Adapun selain itu, maka janganlah Engkau bertanya tentang kebinasaan yang akan diperolehnya Oleh karena itu seorang Seseorang berkata Janganlah engkau bertanya tentang orang yang binasa bagaimana ia binasa Akan tetapi Tanyakanlah tentang orang yang selamat bagaimana ia selamat Apabila engkau mengetahui Jalan keselamatan Maka tidak akan membahaya, membahayakanmu jalan-jalan kebinasaan apabila engkau mempelajari dan mengetahui jalan yang lurus maka tidak akan membahayakanmu jalan-jalan yang lainnya sebagaimana dikatakan oleh Abdullah Iallahu RA, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat garis yang lurus di hadapan kami dan beliau mengatakan ini adalah jalan Allah kemudian beliau membuat di samping kanan dan kiri jalan tersebut, garis tersebut garis-garis yang lainnya dan beliau mengatakan ini adalah jalan-jalan yang lainnya pada setiap jalan dari jalan-jalan tersebut ada syaitan yang menyuruh kepadanya kemudian dia membawakan membacakan firman Allah wa, wa anna hadha sirati mustaqimam fattabi'u wa la tattabi'u subula فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Dan sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Sebab ia akan mencerai, beraihkan kalian dari jalannya. Itulah yang dia wasiatkan kepada kalian. Agar kalian bertakwa. Jadi jalan keselamatan itu berat. Hanya satu yaitu Al-Quran dan Sunnah Sesuai dengan Jalan atau manhajnya Para Salafus Salih Dan jalan-jalan kebiasaan itu banyak Pada setiap jalan itu Terdapat Syaitan Dai yang menyeru kepadanya Yang mereka dinamakan Dengan Syaitan Mereka akan membuat Menyimpang dari kebenaran Apabila engkau tidak melakukan introspeksi terhadap dirimu maka berhati-hatilah dari hal-hal yang diajak oleh para da'i-da'i yang menyeru kepada kesesatan tersebut dan berhatilah berhati-hatilah dari syubhat syubhad yang akan menyambarmu demikianlah semestinya seorang penuntur ilmu salawi ia menurut Antusias menjaga dirinya Antusias terhadap dirinya Antusias untuk mewujudkan cinta karena Allah Yang akan Menjadikan dirinya Orang yang takut Penuh kasih sayang Terhadap saudara-saudaranya Oleh karena itu Anda langkau Berdoa Mendoakan kebaikan bagi orang yang berbuat baik dengan tetap diberi ketukuhan di atas kebenaran dan engkau bersungguh-sungguh di dalam menghadapi orang yang berbuat jelek dengan cara menasihatinya agar ia kembali kepada kebenaran dan di dalam engkau mencintai seorang kecuali karena Allah dan bagian dari dan termasuk cinta karena Allah adalah engkau menasihatinya karena Allah serta menjelaskan kesalahannya akan tetapi dengan metode yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dengan caranya Zaid atau fulan oleh karenanya bersungguh-sungguhlah kalian berjihad menghadapi diri-diri kalian sesukarna sungguhnya ia terus-menerus dan senantiasa mengajak kepada kejelekan Dan da kalian mengetahui Bahwa orang yang berjihad melawan dirinya Semakin besar Kesungguh-sungguhannya di dalam hal itu Maka Semakin tinggi kedudukannya di sorga Semakin besar kesungguh-sungguhanmu Maka semakin besar Derajat yang tinggi yang kau peroleh Dan kau Menjadi orang yang dekat dengan Nabi Alaihi Wasallam Secara khusus Apabila Engkau seorang yang baik akhlaknya di samping jihad yang kau lakukan ini dan keteguhanmu maka engkau adalah orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila engkau seorang yang baik akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda aqrabukum minni manzilan qiyamah, orang yang paling dekat diantara kalian denganku kedudukannya pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya diantara kalian sebagian ulama mengatakan apabila engkau melihat seseorang yang lebih baik akhlaknya darimu maka ketahuilah ia lebih banyak ilmunya darimu mengapa demi, Mengapa rasulullah Wasallam tidak mengatakan orang yang paling dekat diantara kalian kedudukannya denganku pada hari kiamat orang yang paling banyak ilmunya sebab ilmu sebanyak apapun diperoleh oleh pemiliknya maka ilmu itu tidak akan bermanfaat baginya untuk selama-lamanya apabila ia tidak memiliki akhlak yang baik dan manusia tidak akan mendapatkan manfaat darinya Dan kau wahai orang yang memiliki ilmu yang sedikit. Yang baik akhlaqnya. Adalah orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi. Sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Bagaimana pendapat kalian wahai saudara-saudaraku yang kucintai? Apakah tema ini berhak untuk mendapatkan waktu yang cukup? Apakah ia berhak untuk kita melakukan pembahasan tentangnya? Dan... Mencari Tentangnya Dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Oleh karena itu Beramallah Karena sungguhnya Allah dan Rasulnya akan melihat amal kalian Beramallah engkau Dan bersungguh-sungguhnya Bersungguh-sungguhlah Karena sungguhnya setiap Orang yang bersungguh-sungguh itu Akan mendapatkan bagiannya Saya cukupkan sampai di sini wa usallim Al-Nabi Wa ala alihi Wa sahbihi wa salam, Dan saya memohon kepada Allah Dengan karunianya Semoga dia memberikan topik kepada Kami dan kalian semua Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dan amal salih Dan semoga dia menjadikan Kita semua Termasuk orang-orang yang saling mencintai Karena Allah Dan semoga Allah Azza Jal, Menjadikan Al-Nabi ni'mat islam dan sunnah tetap kita miliki dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan atau memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan bermanfaat apa yang telah kita ketahui innahu waliu thalik walqadiru alaih sallallahu ala muhammad wa ala alihi وصحبه وسلم